119. فأقمت لهم الصلاة فالتقوا القائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء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 بِكُمْ آذَنَ مِمَّا طَرِنُكُم تَمْرَضَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى فَإِذَ طُمَأْنَنْتُمْ فَاقِيلُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَيْنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ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 119. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 110. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو مَا كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ عَنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به